زكّها وقد خاب ما دساها كذبت تموذ بطغواها إذ بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقرها فدم عَلَيْهِمْ عليهم ربهم بذنبهم فسوها ولا يخاف عقباها